قل إنما أنا بشر مثلكم يلحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء بيه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد